الحمد لله الحمد لله مالك الملك يوتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير انه على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله تدور كثيرا من احاديث الناس في مجالسهم وبيوتهم ومنتدياتهم عن المال وكثير من الناس يشتكون وقل ان تجد رجلا شاكرا فالغني يطلب المزيد من الاستكثار من المال والمتوسط يريد الغنى فضلا عن الفقير الذي يشغله المال كثيرا أيها الإخوة المؤمنون إن مما ينبغي أن يعلمه المسلم أن قضية المال ذكرت في القرآن كثيرا والله تبارك وتعالى بيّن كثيرا من المسائل التي لو فقهها كثيرا من الناس لتغيرت نظراتهم وأحوالهم وحتى كلامهم إن الله عز وجل يعطي المال للأسفل لمن يحب ولمن لا يحب يرزق المؤمن والكافر قال الله تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض هذا في الدنيا وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا وجود المال ايها الاخوه الكرام عند زيد او عمر من الناس سواء كان مسلما او كافرا هذا لا يدل ابدا على قرب ذلك العبد من الله او بعده من الله الاموال ايها الاخوه لا تقرب احدا من الله ولا تبعده ايضا قال الله تعالى وما اموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا يعني اشتغلوا بما ينفعكم المال لا ينفعكم إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وعلى الضد أيها الإخوة من ذلك وعلى الضد أيها الإخوة من ذلك فان التضييق على احد من الناس في رزقه كان يكون فقيرا محتاجا لا يدل على شيء في حد ذاته لان الله عز وجل يبتلي عباده بالفقر كما انه سبحانه وتعالى يبتليهم بالغنى قال الله تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه يعني في الدنيا ونعمه فماذا يقول بجهله فيقول ربي اكرما مسكين واما اذا مبتلاه فقدر يعني فضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا انظروا الى الجهل وضعف العقل يقول لولا ان الله لم يرد اهانتي لما جعلني فقيرا محتاجا قال الله تعالى كلا هذا غير صحيح هذا غير صحيح إذن هذا مفهوم قرآني هذه الآية تنكر على الإنسان حينما يعتقد أنه إذا وسع الله عليه في الرزق اعتقد أنه إكرام له وأنه إذا ضيق عليه فإن ذلك إهانة من الله له قال تعالى كلا لكن الابتلاء أيها الإخوة والامتحان هو كما يليه اذا كان الانسان غنيا فانه يتجاوز الامتحان بالشكر واذا كان فقيرا يتجاوز الامتحان بالصبر ايها الاخوه المؤمنون ان من اسماء الله تعالى العليم الحكيم في كثير من الايات وكان الله عليما حكيما ان الله عليما حكيما ما اثار هذه الاسماء من مقتضيات علم الله وحكمته انه جعل الناس متفاوتين متفاوتين في ارزاقهم وفي قدر غناهم ما عرفت ايها الاخوه هذه المساله نظريا والتامل فيها يساعد كثيرا على تقبل الواقع بعض الناس يبتلى بعدم التوفيق في تجارته في وظيفته في دراسته فربما يعيش حالا اقل من غيره ممن يعيشون حوله او حتى من اقاربه ونظرائه فتجده دائما متذمرا لا تكاد تسمع منه كلمه شكر وحمد لله تبارك وتعالى هذا والله من قله التوفيق لان من حكم الله وهو العليم الحكيم ان جعل الناس متفاوتين هذا غني وهذا اقل غنى وهذا متوسط وهؤلاء فقراء من الحكم ايها الاخوه ان الناس في هذه الحياه الدنيا يحتاج بعضهم الى بعض فكيف يخدم بعضهم بعضا اذا كانوا كلهم اغنيا كيف تقوم الحياه الحياه لا يمكن ان تقوم لو كان الناس كلهم اغنيا لفسدت الدنيا وهذا ظاهر في القران اسمع يا اخي المسلم ماذا يقول الله يقول جل وعلا اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم يعني في الدنيا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون ما عند الله للمؤمن في الاخره خير من هذا كله لكن الدنيا لا يمكن ان تقوم الا على هذا التفاوت في الغنى والفقر للناس ومن اعظم حكم هذه التفاوت ايها الاخوه ان الله جل وعلا قد جعل بعض عباده لا يناسبه الا الغنى ولو صار فقيرا ربما لفست وبعض الناس لا يناسبه الا الفقر بحكمه الله عز وجل فاذا اغتنى فسد وهذه قضيه تحتاج الى تامل طبائع الناس تختلف بعض الناس لا يناسبه الا التوسط وهكذا فيجب ايها الاخوه يجب على المؤمن ان يثق ثقه كامله في علم الله وفي حكمه الله سبحانه وتعالى ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه طال عليه الصلاه والسلام عجبا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن ايها الاخوه ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك الا للمؤمن الايمان وان كان في ظاهره نظريا لكن له اثر في حياه الناس هذا مرتبه ثلاثة آلاف وهذا ثلاثة آلاف هذا إذا نظرت إليه وإلى حال كأنه أغنى الناس وهذا يتذمر ما الفرق بينهم الفرق والإيمان هذا إيمانه أحسن من ذك فانظر إلى الفرق العظيم كما بين السماء والأرض بين هذا وذك ودخلهم واحد الغنى أيها الأخوة غنى النفس القناعة هي الغنى من حكمه الله عز وجل في تفاوت الناس في الرزق ان الله عز وجل يمنع الناس من البغي والفساد في الارض قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن انظر الى الايه ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير يعني ان الله عز وجل وسع على جميع الخلق في الرزق لتكبروا وفسدوا وعصوا ولكنه بحكمته ينزل بقدر ما يشاء مما فيه صلاحهم وصلاح حياتهم واستقامه معيشتهم ثم انه ايها الاخوه الكرام لا ينبغي لمؤمن ان يحزن ان فلانا اغنى من او انه مثلا فقير والله ايها الاخوه ان هذا لا يستحق ان يحزن الانسان لان متاع الدنيا ايها الاخوه قليل قل متاع الدنيا قليل الدنيا كلها قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا ايها الاخوه يكفي ان تتذكر انه زائل فلا يستحق منك هذا الحزن يكفي في حقاره المال ما ذكره الله عز وجل عن حال الكفار يوم القيامه حيث انهم لا ينفعهم مالهم بل سيكون مالهم حسره عليهم قال الله تعالى فلا تعجبك فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون يا اخى المسلم تامل كيف تكون قيمه المال يوم القيامه الارض كلها بسهولها وجبالها وبحارها وانهارها لو ملئت كلها ذهبا فيدفعه صاحبه ليتخلص من عذاب الله لن يقبل منها يقول الله تعالى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 ايها الاخوه ان جهل كثير من المسلمين بدينهم وبكتاب ربهم وان عدم تفقههم في سنه رسولهم صلى الله عليه وسلم جعل كثيرا منهم مع الاسف يذري نعمه الله اذا راى حال غيره ممن هو اغنى منه وقد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام انظروا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فان ذلك اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم هذا الحديث ايها الاخوه من منا يطبقه اليوم من منا ينظر الى من هو دونه في المال والرزق والمسكن فيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده العكس مع الاسف هو حال اكثر الناس دائما يتطلع الى المزيد يقول بعض الحكماء صاحبت الاغنياء فلم اجد فيهم اكثر همنا مني لاني كنت ارى ثيابا احسن من ثيابي ودابه احسن من ذابتي فيقول هم في هم ثم صاحبت الفقراء فاسترحت استرحت يقول رايت اناسا اقل مني فانا اشكر الله وانا عاجز عن شكره هذا هو العقل ايها الاخوه كما قال احدهم ومن يطلب الاعلى من العيش لم يزل حزينا على الدنيا رهينا غبونها اذا شئت ان تحيا سعيدا فلا تكن على حاله الا رضيت بدونها هذا السعاده الذي يبحث عن السعاده الدنيويه فلا ينظر الى من هو اعلى منه ينظر الى من هو دونه حتى يعرف قدر نعمه الله تبارك وتعالى عليه يا اخى المسلم لا تجزع ولا تهلع واعلم ان كل شيء بقدر الله يعز ويذل سبحانه وتعالى يرفع ويضع يعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى له اعطى الناس كلهم ما سالوه ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى لكن لحكمه الم ترى الى المريض كيف يمنع من الاطباء ومن ذويه ومن والديه ومن احبابه يمنع عن بعض الاكلات مريض السكر يبعدونه عنه التمر وهو يسيل لعابه اذا راى التمر من اجل صحته الله عز وجل يمنع بعض عباده من المال حتى لا يفسدوا لا يطغوا فهذا رحمه من الله تبارك وتعالى لكننا لا نعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من البيان اقول ما تسمعون واستغفر الله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 ان عدم الغنى في الدنيا سبب في رفع الدرجات في الاخره متى اذا كان العبد صابرا محتسبا قائما بشرع الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره يبين فيها هذا الامر ان الانسان اذا لم يوسع له في الدنيا فان هذا اجرا له عند الله تبارك وتعالى يقول عليه الصلاه والسلام اطلعت في الجنه فرائيت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرائيت اكثر اهلها النساء هذه رساله لنا ايها الاخوه يا من اعطاه الله مالا لا تفرح كثيرا بالمال لا تفرح كثيرا بالمال فان اكثر اهل النار هم اصحاب الاموال اعد النظر مره ومرتين وثلاث ما بينك وبين انقطاعك عن هذا المال الا الموت والموت ليس بيدك قد تخرج من هذا المسجد وقد لا تخرج اعمل عقلك استفد من عقلك عقلك يهديك الى ما عند الله لو كنت عاقلا لا تفرح بالمال قارون فرح بالمال وقال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفاريحين قال كما يقول بعض السفهاء الاغنياء اليوم هذا مال تعبت عليه وهو من جهدي قال انما اوتيته على علم عندي النتيجه فخسفنا به وب داره الارض اذا في الدنيا وكيف يكون عقابه في الاخره نسال الله ان يلطف بنا ايها الاخوه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما ادخر لكم اسمع يا عبد الله يا من يحتاج احيانا الى مزيد من الكماليات يا من يتمنى ان يكون مثل فلان اسمع لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوى عنكم يعني الذي منعتموه في الدنيا والله لن تحزنوا عليه لو تعلمون ماذا اعد الله لكم في الاخره ويقول عليه الصلاه والسلام لو تعلمون ما لكم عند الله لا احببتم لا احببتم ان تزدادوا فاقه وحاجه ويقول عليه الصلاه والسلام هذه الاحاديث كلها صحيحه يقول عليه الصلاه والسلام يا معشر الفقراء نداء يناديهم محمد عليه الصلاه والسلام لا يناديهم مسؤول عن بنك ولا عن وزاره ولا غير ذلك يناديهم محمد عليه الصلاه والسلام يا معشر الفقراء الا ابشركم ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياهم بنصف يوم 500 عام الفرق بين الغني والفقير 500 سنه هذا ينتظر وهذا مباشره احيانا وانت تنتظر دورك وانت تدخل الطائره ياتي انسان ويدخل مباشرة لسبباً أو لآخر وأنت في طابور الناس فتتمنى أن لو دخلت معه وأنت تنتظر وأنت تنتظر دقيقتين أو خمس دقائق في الآخرة الفرق بين هذا وهذا خمسمائة عام السبب أن هذا من الفقراء ضيق عليه في الدنيا قليلاً ليختبر الله جل وعلا صبره فهذا الحديث وأمثاله نصيحه من النبي صلى الله عليه وسلم لان يعرف الانسان فضل الله عليه سواء كان فقيرا او غنيا ولا ينسى ايها الاخوه كل محتاج وفقير ومسكين ان اكرم الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يشبع من خبز الشعير مات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونه عند يهودي فهنيئا والله فهنيئًا لمن رضي بعطاء الله وشكر نعمة الله والله هذا هو الغنى أما أصحاب المال فإن مسؤوليتهم عند الله عظيمة مسؤوليتهم عند الله تبارك وتعالى أعظم مما يتصورون عليهم أن لا يفرحوا بهذا المال فإن الله لا يحب الفرحين بل يجب عليهم أن يخرجوا من هذه الحياة الدنيا وقد أدَّوا حق هذا المال من زكاه وصدقه وإنظار معسر وتامبي اسكوربا وما شابه ذلك الفقراء ما سبقوا الاغنياء الى الجنه الا لسهوله حسابهم المال ياله له وله تبعات كثيره اسئله مثل الرياضيات كثيره وصعبه بخلاف بعض المواد السهله في نصف ساعه يراجعها الطالب ليس هناك ماده الماده قليله لكن المواد الصعبه يسهر الطلاب اسابيع وربما يرسبون هذا هو الغنى هذا هو المال يسبب طول الحساب تذكر يا من اغناه الله عز وجل انك اذا شكرت نعمه الله بطاعته واستقمت على شرعه فجعلت هذا المال عونا لك على طاعه الله ورحمت الفقراء والضعفاء وتذكرت ان الله عز وجل اعد للاغنياء منزله عظيمه خيرا من الدنيا كلها فاعلم انك قد نجحت في الامتحان وقد ذهب كثير من اهل العلم الى ان الغني الشاكر احب الى الله وافضل من الفقير الصابر فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم شكر نعمته اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والكافرين اللهم دمر اعداء الدين اللهم نفس كرب اخواننا في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء